كَتَلَابُشْرَى يَوْمَ إِذِ الْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرَمْحَجُوراً وَقَدِ امْنَاءَ إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمْلٍ فَجَعَلْنَا فَجَعَلْنَاهُ هَبَا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشطق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحيم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 فَقُلْنَا اذهبوا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم اغرقناهم وجعلناهم للناس آية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 قرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا